ان الذين كفروا سواء عليهم ان انذرتهم اانذرتهم ام لم تنذرهن لم يؤمنون ختم الله على قلوبهم و على اسمهم وعلى, وعلى ابصارهم عشاه ولهم عذاب عظيم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 إِن نَّرْضُكَ زَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تَشْهَدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُفْسِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ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 وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَاطِئِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ۖ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين